أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكُم فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سخر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما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 أنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وداتك من سبئ بنبئ يقين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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك اهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي لصادق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 امن أم يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون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 بل هم في شك منها بل هم منها عم وقال الذين كفروا أَذَا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون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 وكل أتوا داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السخاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه قبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وبن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما